بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا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 ستي ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مولى ولجو ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الامر من السماء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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من رطين ثم جعل نسله من سلالة من ما إمهين ثم